ربنا يا يا ربنا بيطاها اغفر ذنبنا ربنا يا يا ربنا بيطاها اغفر ذنبنا سلمه يدي شاف في ربنا خير ناداه مرحب عبدنا كما تشاء من مديانا يا ربنا غيظ ما ترون الكرام في جملة لهم إمام جاءت بشارات العظام من قبل إيجاد العظام لهم ايمان الله في ذنبنا جاءت بشارات العظماء من قبل جاءت العظماء طه ار في ذنبنا يا يا ربنا يا يا صاحبا قدر العظيم يا صاحب ال... الولوغ العظيم بطهى اغفر يا صاحب ال... الولواجه الوسيم قصدي معاك يا, يا سيدي اليم بطهى اغفر يا صاحب القدر العظيم يا صاحب الخلق العظيم طه اغفر ذنبنا والله يا صاحب الوجه الوسيم قصدي معاك يا سيدي اليم طه اغفر ذنبنا بشتكي منا الذنوب منا الهموم منا الكروب اعطاها اغفر ذنبنا الله اسأل لي علام الولو عساه يرضى ليتو اعطاها اغفر يا عظيم قدرك سما في الضرة من عالي السماء ايطاها اغفر ذنبنا بقد توسل آدم بقد توسل آدم صحح حديثه الحاكماء ايطاها اغفر ذنبنا ذا كفيل فصل الغضا يوم ضاق بي الناس الفضا هائل فير ذنبنا يا الشفاء المرتضى عنه هو المولى رضا وبقا هائل فير ذنبنا ربنا يا يا المقدم في الرسول ليك المكانه والفضل طه في ذنبنا ارفع راسك طه قل جافي الصحيح من النيل طه اغفر ذنبنا بن أصابعك يا النذير غد فاضى الماء النمير طهائر فر ذمنا أيضا بأكلك يا البشير اتنا ما الزاد لليسير بطهائر فر ذمنا الشمس حبست في العصير وانشقق القمر المدير بطارق اغفر ذنبنا الله جاء الجمل بك مستجيب والغيم أن أسير يسير بطارق اغفر ذنبنا لك مولا في الضحى ما تبتغي لك لك مانحا الله اغفر ذنبنا اجني لي عبدك وامنحا من اليقين وافتحا طه اغفر ذنبنا من في من جب بالغبول حسنا ومعنا له يقول طهائر فر لم بنان كما ترو منا الوصول عن حين قط لا تحول بطهائر فر سيدي قصدي لي والاجتماع يا الخير معاك يا طه اغفر ذنبنا الظلمة تذهب تذهب ضياك ثم المحافين في نور سنه يا طه اغفر عبدالعزيز راجل حبيب من السغار يشفى ويطيب اغفر لذنبنا يا طه اسال فلي المجيب ألدى الفناء وفيكم أغيب بطه العزيز راجل حبيب منا الصغار يشفى ويطيب اغفر ذنبنا يا طه اسال لي المجيب القل العنو فيكم اغيب يا طه اغفر ذنبنا الله المصطفى ذاب الرهيل طهه اظفر ذنبنا عن الوجوب ذو سله والمنشئ اظفر وزره طهه اظفر